ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه, يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا